بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> na ku siron pin Uh, no sin What? فسبع <تصفيق> 126. قالوا الحسق الذين كفرون نؤمن بها vain fu of